فرق بين ما هو علم وما هو عمل ما هو عقيدي وما هو عملي من أين هذا التفريق؟ قل كل من عند الله هذا أمر شرعي. صلاة متعلقة بها التكفير أهم قضية قضية في قضية الخطران ما كفرنا أفرادكم وأعيانكم لا نريد أن نطيف فيها لأن من أراده فقد تكلمنا عن متواتر والأحد أين؟ في آخر شريف تقريبا في أشريطات الحديث بعد الحديث. فهكذا السنة عندهم إذا السنة على الحقيقة هل تصلح له عندهم دليلا للعقائد والدين لا تصلح إذا السنة عندهم مرمية جانباً لا في نتبه إذا من أجل ماذا من أجل أن يبلأ هذا الفراغ ما هو عقولهم حتى هذا الفراغ الذي تخليه السنة بهذه المسائل التي تطرحها من العلوم والمساهيم والمعالم والمعارف هذه ماذا يبلأها العقارة كل حديث لا يقول ماذا حديث حديث أحد لا يثبت به أحد. يأتي إلى المسائل الأخرى في هذا. هم في القرآن والسنة كما ترون. ثالثا التوحيد ليس إيمان من التوحيد. ما هو التوحيد عند الأشاعرة وما هو التوحيد عند السنة ما هو التوحيد عند السنة؟ توحيد وافعالنا معافين كلهم بقول لا إله إلا الله كلهم بقولوا القرآن كلام الله هم استشعر بقولوا القرآن كلام الله بقولوا كلام الله انظروا كلام الله لكن جميع عني باطلة فترون هذا عندهم فترون انهم يقولون بألفاظ حكرة معاني باطلة في كل مسألة مطرحة إذا هم يقولوا بالتوحيد نحن نقول بالتوحيد ما مع التوحيد عندنا توحيد العبادة ما مع توحيد العبادة التوحيد وإرادته كلها أفعال النساء أفعال الإنسان لذا هل توحيد عندما اذن باختصارا واننا سنتكلم عليه بالتفصيل قادم هذا رمادي تفصيلنا اصلا ما هو التوحيد عند الاشاعره هو توحيد الذات ثالثا تتعدد ولا تنقسم ثانيا توحيد الصفات ثالثا توحيد الأفعال فما التوحيد عندهم هو مقابل من المشرك من عدد او جزء افصل من عدد وجزء الصفات من عدد وجزء الأفعال طبعا إذن التوحيد عندهم قضايا ماذا؟ قلبية معارفية وأما الأفعال فليست من التوحيد يعني بمعنى الساجد للقبر هل هو مشرك ضد التوحيد عندهم حسب هذا التعريف؟ لا هل أنتم يكون؟ هل توحيد الإبادة عندهم؟ وعلى هذا فإن عامة الكتب التي تتكلم عن التوحيد بالأساس تتكلم عن هذا التوحيد وهو الذي يسمى عند أهل السنة بالجماعة التوحيد العلمي الخبري أو المعرفي وهذا توحيد كانت عليه كان عليه موسيقى وقرائش أما التوحيد عندنا على الحقيقة هو التوحيد العملي عمل هذا لا يقول به ولا يرامه التوحيد الفعل فعل لا من خالد فقط الله من الرزق فقط فعل آه من الحي الحياة مطلقة الله من يربط بينهما توحيد الروح يعني توحيد الله بذاته وصفاته وفعل هذا سنتوسع فيه قادما هذا كلام عليه مفصلا لكن نحن نمر على الأشياء إلى راح وراء شراب أما آثارهم فأكثر من أن يفشل فيها. الآن نأتي عملية أهل أوروموا رقم كم رقم مثلاً؟ رقم أربعة. القدر. ما هو قول أهل السنة في القدر المراتب الأربعة يثبتونها؟ العلم، الكتابة، الإرادة الخلف. فعل الحيوان هل له فيه إرادة؟ نعم. الآن بالفعل إلى صدر من حيوان يعني مني ومنك. إذا صدر من حيوان في فيه الحياة والروح فإنه يقع بإرادة الأول شيء فيه علم الله هل وقع في علم الله هل كتبه الله هل أراده الله هل خلقه الله خلقه قد وعدنا تكيرا نفصل قرييا كثيرا لكن سنتكلم مفتصلين على هذا الآن إذا كان هذا الحيوان هل علمه؟ الإنسان علمه ممكن الإنسان أن يعمل شيء لا يعلمه؟ يعلمون. واله ليس لا ثم هل يعلمون؟ لا يعلمون شيء. إذا خله لا يعلم الصلاة ما لكم. الإيرادة هل يقع شيء بإرادتنا؟ هل يقع منك شيء بلا إرادة؟ لا يمكن إلا ممكن يقع لك الأثر يقع الشيء إلا بإرادة منك وما تشاوونه. إلا أن يشاء الله إذا أنت الله أثبت لك المشيئة أثبت لك المشيئة أثبت لك المشيئة جمع الله عز وجل الآيتين في صورة أبي عمران قال قال الله عز وجل في في ذكر سورة سفر آه نعم نعم وما يقلها التي يقول فيها وسبحانه جل في قالوا يسألونك مئة وسبعة وشيئة مئة وثلاثة وثلاثة وما أترمك الله وما أصابتهم انظروا انظروا لهذا اللي.. لمن يأخذ جسم من الأعيات ويترقوا لهذا وما أصابتهم يوم التقل جمعان فيه ففي إيه؟ إلا هو أثبت ماذا هنا في هذه الليلة يا رب جل فيه إله؟ إرادة الله بالايه التي بعدها ماذا يقول وهو اجاب ويعظم له إله و, اه و اه لا تبلغ يو نعم وما أصابك يوم انتقل جماعة التي خدعتك أو لما أصابت المصيبة قد أصابت مثلها قلت أن هذا كله هو الغول الذي أنفسكم كله من عندي أنفسكم أن وفي الآية التي بعده وما أصابك يوم انتقل جماعة في بيت الله أر يو خمسة وستين يو في سورة آل عمران إذا الله أثبت أن هذا الفعل بإرادتكم بأعمالكم وأثبت كذلك ماذا؟ إذن الله عز وجل الآن إرادة الله سبحانه وتعالى الإرادة هنا إرادة آذنة أذنت لك بأن تفعله أذنت لك وإرادتك مخلوقة من قبل الله وهذا الفعل مخلوق القوة التي فيك لهذا الفعل ماذا؟ مخلوق الآن على الشعر القدرية ماذا قالوا؟ المعتزلين ماذا قالوا؟ قالوا وَهَلِّلَّهِ إِرَادَةُ بِهَذَا الشيءٍ مَا غَبِدًا ليس له إرادة إنما هو إرادة الإنسان فأثبت القدر لأنفسهم الجبرية ماذا قالوا, قالوا قالوا فقط إرادة الله ولا إرادة للإنسان لا إرادة الإنسان ليس له إرادة إنما هو كريشة في مهب الريح كريشة في مهب الريح فقط يتعرّف بلا إرادة لا إرادة في هؤلاء الجبرية الآن ماذا قال الأشائراء قالوا بمسألة سماها عندهم أبو الحسن الأشعار وهي التعني؟ ماذا تعني؟ انظروا لهذا إثبات الإرادة هل يثبت الإرادة؟ نعم يثبت الإرادة لكن قال مؤثر مؤثرة ومما كيف تصور لياها حاول الأشاعر كثيرا أن يصوروا لنا ما معنى هذا الكلام فخرج إمامهم الرازي من خطيب الرابي بهذه النكتة أي هذا النكتب الوقت ضاق على الناس آه... نجري سريعا قال مثاله مثال هذا حتى أصور لكم الكسب هو يقول بتفاهمكم الكسب قال مثال رجل كبير حمل في صغير وصعد به الجبل فلما وصل إلى على الجبل من الذي صعد؟ الرجل الكبير الذي صعد الرجل الكبير. لكن هل في ذلك في نفس الوقت الرجل صفن الصغير على كتفه قد صعد كذلك؟ نعم صعد؟ لكنه هو الذي صعد؟ ليس هو الذي صعد. فقال هذه القضية إذا السعر الحقيقي هو الله والإنسان هذا هو عنده إرادة غير مؤثرة. هو مش هو اللي خرج. فنفس السيره قال أخرج قيحة قلبه وقال الإنسان مجبور بصورة مخطئة. إذا الكسب أن يشعر ما هو يبري ويكفي إلى هنا لكن يكفي سأكون الله خير وبرك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجماعة الأشاعر كما تقدم بينا في الكسب أنهم يثبتوا إرادة غير مؤتفة وفي النهاية اعترفوا أنهم جبريه با قيمة اليرادة الانسان الامر من ذلك المصيبة الطامة الكبرى التي سمعوها يا أهل الشاعر بعد ذلك فأذكرا بالفكر اليوناني اين اثر كما ترون انه لا يمكن من مرء قبل, قبل ان نخوض في هذه المسألة دعونا نتكلم عن الايمان صريعا الايمان عند على ثم نرجع إلى النقطة التي نحن بصدرها الإيمان عن الأشاعر الإيمان إذا شاعر الأشاعر يختلفوا افترقوا فبعضهم قال الإيمان هو المعرفة ومجرد المعرفة وبعضهم قال ليس هو المعرفة ولكنه التنفيق ما هو التنفيق الإقرار القلب الجازين المعرفة الحق الجازينات القلبة إذن الإيمان عند الأشاعر إخواني كما ترون لا دخل للعمل فيه ولكن دخل هو أين في القلب مسألة قلبية معرفية معرفية الآن هذا هو هذا عند الأشاعر قالوا ولكن هذا انتبه الإيمان عند الأشاعر ما هو التصديق فقط التصديق فقط لكن هذه قضية التصديق قضية قلبية لا يمكن أن نعرفها إلا بالدليل عليها وهو القول ألبسة. إذن هم جعلوا شرط الايمان الصحيح ليحكم عليه بالايمان هو اذا هو الحكم على الرجل بالايمان في الدنيا ان يقول ولكن لو رجل كان مقرم في قلبه من غير قوت مؤمن عند الله على الحقيقة هذا عند الشاعر واعترف به مؤمن اذا عندهم كذلك المعرفة ذائق لنقول القول. القول القول ليس لانه ركمنا كان ايمان ولكن لانه لا يمكن معرفة المعرفة الا إذا هو التطبيق ذلك القول هذا عن الأشارة. إذن هل العمل عند الأشاعرة من الإيمان ليس من الإيمان؟ العمل ما منشأه عندنا؟ الأورث. فكلنا موجزاً. لكن هذا سي لكن أنا أريد أن أصل لنقطة مستعجلين عليها في باب الكسب وضات أطب الكسب على حياتنا أطب الكسب على حياتنا القول بالكسب العمل. عندنا لا يقول لا يكونوا لنا إرادة والإرادة هذا منسج معهم لا يمكن أن ما رجعون مرجع وهذا الرجع ما هذا الرجع هنا هو تأجيل العمل هو اخراج العمل من الإيمان فهذا هو الرجع هنا فهؤلاء في الإيمان ماذا مرجع لأنهم يرغون الإرادة العمل يرغون الإرادة ولأنهم في نفس الوقت في قضية الجبر ماذا في قضية الجبر يرغون إرادة لأنهم يقولون إرادة غير مؤسفرة موجودة لكن غير مؤسفرة دليل على وجود العمل دليل على وجود العمل ولكن هي ليست التي بها يحدثه العمل فإذا كذلك هذا في الإيمان وفي الكسف يرغون الإرادة الكسف القدر إذن هم لا يمكن للرجل أن يكون مرجعن إلا ويكون ماذا جدي لا يمكن لأن الإرادة في حركة الإنسان لا قيمة لها والعمل مكلف به من؟ العمل مكلف به في كما تكلمنا في المقسمة الأولى الإرادة إذن لا لا ينبغي للإنسان يعني مكلفة في ما لا يملك والإنسان لا يملك الإرادة وإذا ملكها عند الأشائر سليس مؤثرة في وجود العمل هذه مخصومة هذه المخصوص المصيبة الطامة الكبرى اللي نمشي مع هؤلاء القوم تأثر هؤلاء القوم كما ترون ضالين في الشرعيات ضالين في الشرعيات ضالين في الشرعيات بمعنى لما أفقى كل إرادة في مجال الإيمان وهو الشرعيات ماذا ترتب عليه؟ سقوط العمل الشرعي من الناس وعدم الاهتمام به زالي صارك كافر العمل كله ليس من الإيمان لكن بعد ذلك كيف يكفرون بالعمل هذه مسألة قادمة وقد يسأل سائل سريع لماذا يكفرون مرات يقول من سب الله يكفر مع العلم هذا العمل لماذا لا عندهم ليس بهذا القول ليس بهذا القول ولكن يكفرونه بما بعدم التصديق وهذا العمل دليل على عدم وجود التصديق ان فقط ان ذكر ليس هنا مجال بحثه فهمت هذه هي عندما يكفرون هذا سب الرسول سب الله سب الدين هذا كافر عندها شعر هسه نقول غير كافر لكن هل ممكن يكون غير سافر عندهم؟ لا. ممكن لأن ظاهر الله بطل... لا أريد أن أطيل النقطة المتعلقة بالكسب فإذا لما أسقطوا الإرادة في الشرعيات ماذا ترتب عليه؟ عدم القيمة للشرعيات مسلم مسارق مسلم زاني مسلم يسب الدين مسلم يحكم بغير ما أعنذر الله مسلم مركد كل هذا لا قيمة لأن الإرادة سقطت وهذا الحمد ليس له دخل في قضية أركان الإيمان فأنتم. لكن ماذا هنا النقطة هنا التي أريدها هذا المشارحه يطول هناك في كلامنا على الإيمان لكن الآن ما قيمته إثقاف الإرادة في القدر الآن ماذا ترتب عليه لما رأينا لماذا فسد المسلمون بترك الشريعة لوجود الإرجاء كما رأينا مختصر فلماذا فسد أهل المنة قدارا دون خلقا لماذا من لم يكتشف سر الحياة للسبب الثاني أولا تقول هذه القبل الجماعة فسدت في الشر فراحوا يسووا حباق وين كمان في كيف المختبرات الكيميائية انظروا إلى المختبرات الكيميائية عند الأشباح قالوا المادة مكونة من جوهر وعرق أين إبداع المرء في الشرح هو تطبيق الأمر الشرعي؟ أين إبداع الإنسان في قضية التكوين في إعلاجه بالمادة وإدراته للسنة الليلة فيها حتى يتبقى فيها فيستخدمها ويطورها لتوافقة سنة مستخدم للسنة في السنة من سنة المتبقية ماديا فلابد أن يسهل ما هي المادة التي يتعامل معها هو أسقط الإنسان إرادته وليس لازم يتحرك لأن كل شيء يسمي قدر الله ولا ضرور إرادته لكن دع من تفسيره كذلك من جهه الماده طيب تبغى ان يفسر كذلك من جهه الماده قالوا الماده مكونه من جوهر وعرض ما هو الجوهر وما هو العرض العرض هو واضح من معناه هو الشيء المتحول الذي لا يثبت كما سمي المال عرضا لانه لا يثبت يذهب وياتي وهكذا فالعرض هو مثلا اللون الطول الرائحه كذلك هذه الأعراض هذه لا قيمة لها هذه لا تشكل المادة شيء لونه ايش لونه ايش طوله ايش عرضه ايه رائحته ايش خطائحة لها قيمتها القيمة لماذا؟ الجرهر <تصفيق> انتبهوا لهم تطورها لما انتبهتم اليها ضاع جديد معا الجرهر عندهم هو واحد اصغر شيء في المادة وللذكر فتانتفخوا نفخة فاردة وقلوا لن تجدوا هذا الكلام في غير هذا الموضوع إذا ذهبوا إليكم لن تجدوا ولو قرأتم ألاف الكتب أصغر شيء في المادة الجوهر أصغر شيء في المادة ولا يوجد ما هو أصغر منه وهو الذي يعبر عنه في الزرر ولذلك هذا المذهب نسمى مذهب الزرر المكترين بمذهب الزررر قديماً كما ترى من أين جاءوا هذا؟, هذا المادة مكارنة من جوهر العرص؟ من أين جاءوا بهذا الكلام؟ جاءوا من رصه من الثلاثفة المشار أيضاً أصدر شيء في المادة ولا ما هو أصغر منها ثانياً ما هو الجوهر ثانياً أحد أن الجوهر هو واحد في كل شيء ثالثاً أنا الآن سأشرح. تتكلم سأشرح. ثالثاً الجواهر ايش العلاقة بينها؟ المادة مجموعة جواهر كيف العلاقة بينها؟ هل هي علاقة تفاعل ولا علاقة تجاذب بين الجواهر؟ علاقة الجواهر؟ لا، مش تفاعل. بينها ماذا ترتب هنا مشكلة ماذا ترتب لماذا اي وصل وصلت ضلال في عند الاشياء ارى وهو در يعني بني ادى بنا ماذا ترون لا دنيا ولا دين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> الان قالوا المادة هي اصغر شيء المادة هي مكونة من جهر وعرض العرض على البحث فيه لا طائلة تحت ذلك غير جير مؤثر داخل مثله بتغير بروح ميزيك قد يكون الشيء بداية ولم يتغير وتتغير الوانه وهذا اللون شيء زائد والطول جيدا يمكن شيء قصر ومطول وكذا ما ممكن. وهكذا. رائحة قد تصبح خبيثة وهذا لا يستغير الان نتكلم عن الجوهر وهو اساس تشكيل المادة هذا منهج الجوهر والعرب دخل في امتنا في العقيدة امتنا ودخل في ثقه امتنا وفي الاسور ودخل في كل شيء وانا ان شاء الله اذا افرغني الله قا لقابي ساتتلم عن اثر نظرية الجوهر العرب في, في الاسلام حتى اخواني التعريفات التي شغلت بها الفقهاء في كتب الفقه متأثرة من نظرية الجوهر العرض وهذا شرحه يطول لكن مختصرا لما سأتوأس أنتهي اليوم بقضية الكتب ما بد أن نشرح لكم كيف هذا الكلام كيف هذا الكلام تأثرت كتب الفقه من نظرية الجوهر العرض الآن نحن نعرف أنه قد يكون أنا وإيات أنا وإيات متفقين على لو سألتك ما هو بحث لو جاء واحد قال لك بيت شعب للمتنبيه ممكن ان تقول هو من القرآن او جيت بآية من البقرة وانت تعلمها وقلها ممكن تقول ان هذه ليست من القرآن فنحن متفقين على القرآن ولكن لو انت ذهب وانا ذهب لنعرسا ما هو القرآن قد نختلف قد نختلف قال لهم, لهم ارسطو سيدهم ارسطو قال لا يمكن ان يقرأ شيء على الحقيقة الا بالحد الحد اللي هو ايه تعريف لا يمكن ان يعرف شيء الا بالحذف التعريف والتعريف هو كروف حط اعراض الجوهر اعراض الجوهر فلذلك من شيوخنا المشائخنا كلهم كانوا النبي صفوان ذات امامهم هاتلا وقال نعرف لكم الذكاء الذكاء هي مال مخصوص تؤخذ من مال مخصوص من شخص مخصوص مخصوص مطلقوا في مكان مخصوص هذا دائما تعرف الش الشاكي دائما مخصوص في مخصوص صاحبنا ما الاعتراف منا قد يسمع بعض الناس يقولون أن انا يحتقر كتب الفقه لا يحتقر التخيل على كتب الفقه وان في كل علم لكن ان تصبح حتى تصار هي أنه لا يعرف لدينا شيء ما تعرف بالرغم من ميّات الشافعي الذي يعرف من الذكاء الذي يعرف هذه الطريقة ويأتي الحنفي يعرفها بطريقة وسليم وتبطل على ما هي الذكاء ومتفقين على حقيقتها ولذلك مشهورين بالتعريف وخلافهم فيه ومتفقين على حقيقته ما هي ممكن يا هذه الخضية الشيء عندما قالوا عوستو لا يعرف شيء إلا بالحد فده قال كذا ده بل ممكن معرفة الشيء أكثر بالمثال من تعريفه بالحد لو واحد سألك ما القلم اذا كل القلم هو شيء مستطيل او شيء يخرج من قصبة ثم يوضع في داخله الماسة او المنس هل ممكن تصورك ما تصور؟ في كل القلم بقولنا في هذا القلم من تصورك سيكون اكثر بالقلم بتعريفه بالحج ام تعريفه بالمثال طيبه بالمثال وهذا التعريف بالمثال عند المنطقيين هو جليل انشائي يصلح للعواب امثالنا واما التعريف بالحج هو تعريف الحكماء والعذاقرة القبب ما اريتي فقط مشان اعلم كي انكم كيف دخل حتى ما بريتي الجوهر كيف دخلت فيه كانت دخلت في عقيدتنا كالتالي قالوا المادة مكونة من جوهر وحرم الجوهر هذا هو أكبر شيء في المادة هل ممكن هذا أن ينشطر؟ مش ممكن ممكن أن ينقتل لا أصغر شيء لا يمكن تصور شيء ما هو شيء أصغر لي. لكن هذا المصيبة الطام لا حد ما يمكن نتأثر كثيرا وإن كان فيها بعض الظلام ثالثا ثانيا قالوا الجوهر هو واحد في كل شيء كيف يعني هذه مادة مادة هذه ومكونة من, من جوهر وعرض وهذه مادة مادة مكونة من جوهر وعرة وهذه مادة مكونة من جوهر وعرة وهذه مكونة من جواهر وهذه مكونة من جواهر وهذا مكون من جواهر والنار مكونة من جواهر والماء مكونة من جماه من جواهر والنار مكونة من جماه من جواهر والباع من جواهر والماء وال... من جواهر طيب والقصيدة كامل بعد ذلك قالوا والجواهر في كل شيء واحدة جواهر التراب من الجواهر الماء من الجواهر النار من الجواهر يعني ذرات ذرات زي الآن ذرات الماء تبرات التراب تبرات الدم تبرات الا الزجاد تضرات البول في النتيجة هذه كل شيء في الحقيقة ما هو ولكن مختلف في احراضه التي لا قيمة لها الآن قال طيب جاءوا هنا هو المسألة التي أريد أن أتكلم عنها فأتكلم بعد ذلك وهي التي فيما يجالنا فأحفظوا هذه لأنها مهمة في المكان الآخر وهو التحسين والتقبيح التحسين والتقبيح إذن لما أحرم الله النار وحرم الخمر وهو في الحقيقة واحد لما لا لا حقيقة هنا خلاف بين حقيقة الماء ولا خلاف بين حقيقة البود ولا خلاف بين حقيقة الاب العذراء ولا خلاف بين حقيقة سجالة الببسي كلها على الحقيقة واحدة وإنما جاء التحليل والتحريم بالشرع الشرع قال لنا حلال فصار هذا حسن وقال لنا هذا حرام فصار هذا طبيعي لأن الحقيقة واحدة، لان الحقيقة واحدة، فالجواهر في حقيقتها واحدة. جاءوا لي مسألة، سأنتظرك. سأتكلم عليها. جاءوا لي مسألة أخطر مذكورة. الآن سأتكلم على سائرها على مسيئتنا. جاءوا لي مسألة أخطر. قالوا، قال لهم الناس البسطاء لا بيت لنا. قال لهم يا جماعة، لكن النار تحترق. والماء يروي والطعام يشبه فلو شرب الرجل نارا لما ارتوى ولو اكل الرجل طعاما لما ارتوى ولو نام على الثراب لا استروح. ولو نام على النهار على النار لا استروح. ولو نام على الماء لا قرب وفي الحقيقة واحدة قالوا هذه الافعال التي تدر بهذه المواد لا تدر تم بها ولكن تتم عندها إذا وجدت النار يجد الإحرام لكن ليس بالنار يحصل الإحرام لأنه في الحقيقة واحد وليس بالنار يحصل الرئيس لكن إذا وجد الماء تحصل إرادة الله لأن هذا الشيء الذي يشبه النار يحصل به يحصل به الإرواء فهم يقولوا والله عدل من الماء الله يقول رجعنا من الماء كل شيء الحياة من الماء الماء الذي فيه الحياة؟ الماء ذاته فيه الحياة؟ قالوا من قال ان الشيء بذاته فيه القدره على العمل فهو مذهب من مذهب الطبيعيين وهو كافه لكن نقول لهم نحن نقول أن الشيء في ذاته ننوطش في كل مسألة لكن هذه المسألة نقول أن الشيء في ذاته القدرة على الفعل ولا نقول أن بذاته يوجدها بنفسه ولكن الله أوجدها بل لا يمكن أن يحدث الشيء أن يحدث أثر هذه القدرة على غيره وفي الحياة في كل حالة الدين لأنه قد يتخلفها كمثل الزبايا القدري يعني الكلام عن القضاء والقدر كما نتحدث عنه أهلتم هذه الصوحة إخواني؟ فالنهاية كل شيء واحد طيب هل يعني عندهم لماذا نبحث عن الماء؟ لماذا تهرق؟ لماذا هنا؟ أي الأفرق الجواهر في النهاية ثالثا لماذا الجواهر العلاقة بينها جوهر جمج جوهر جمج جوهر كونت؟ المادة كونت الجواهر العلاقة بين الجواهر مش علاقة التفاعل يا يحصل كالفاعر ولكن العلاقة جوار فإذا كان لماذا الفيل جواهر وضرات والنبلة وضرات ليش الفيل أكبر؟ لأن الضرات في الفيل أكثر من الضرات قال ليش النمل حرام مع ذلك البقرة حلال والضرات واحدة قالوا الشرع يرجعوا إلى تحصيل التفليح وإذا في الحطوقة بين الخنزير وبينها وبينها ماذا أدى هذا؟ هنا هنا هذه أخطاء. أنت ماذا في قضية قضية القدر؟ تعين للماردة قدر الله خلق الله وتفسيره منه. ثم ترون هذا مذهب بعض فضرا هي أخطر شيء. ولكن كل هل... الاكتشافات المعاصرة ولكنها ممكن أن تنشطة. ضر ممكن أن تنشطة. شطرها وأخرج منها القبائل القنابل وغيرها. هل الجوهر في كل شيء واحد؟ هل ضر في كل شيء واحد؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إذا عن الحديد هي مثل ذرة الفوسفات مثل ذرة اله وذرة فيها ما هو هل الألاق علينا حلاق التجار ولا ولا ولا تساؤل؟ في داخل مدارات في كل المدار في المدار بتساؤل وهذا إخواني. مثلا لو طلبنا بالماء مكون من أشتوى مثل الشهور مكون من غرطين هاي البرجين هذا الكستوجين. حتى لو كان هاي البرجين واحدة هي ذرة هاي مختلفة. فلما تكون الماء الأنقاض منها ماذا؟ تفاعل تفاعل فجاءت برتين الهيدروجين. ما هي المدارات الإلكترونية؟ أرجع إليها أنا ماوري لأن أنا من ناس مفجئ في آخر الزمن. فهل تناهي النقطة؟ ماذا أدى هذا الطلال إلى أي نتيجة أدى هذا الطلال؟ لا، أدى هذا الطلال إلى تحصل بحث علمي مثلاً. من جرد واحد وكل واحد عندهم ليه نروح نبحث النار لا بتحرق والنار ممكن ناخذ منها ضوء والنار ممكن نصنع منها بترور واحدة فهينا لسنة لله ولما تبقى ادي فينا الى استخدامها ثم ان ننطلق في الحلقة بحثا عن استخدامها والاستفادة منها ولكن لما صارت عندنا كل الاشياء واحدة لا نبحث فيها ولا والباعد فيها الجاهل هذا لماذا؟ لأنه سيصل في النتيجة من كل واحد وهو معروف لديه حلناه لها المشكلة وعدم وجوده لعادة لأن الإرادة مرهج فينا في الحياة لأن انتبهوا هذه النقطة بعد أن نظروا إلى الحياة واحدة والبحث فيها لا يؤدي إلى نتيجة معروف لديهم ثم ثانيا أن هل الإرادة لها دور في العمل؟ إرجعوا للعمل هل الإرادة عندهم لهدوث العمل؟ الواضع رجل على رجل فيه يصفر في النتيجة إلى مثل الذي يتد ويتحكم هنا نتجت الأمثلة العامية لو جري جروي الوحوش غير رزقتنا بتحيش أنا بسأل ما هي تعطلت يا عادة صرنا بقللين دي هذا بماذا ضللنا هنا؟ ضللنا في الحياة الدنيا وصرنا صار الرجل ثم جاءت الصوفية لابد ان ادخل لابد ان, ان تحتمل الصور العقلية لدينا يعني كيف تفعل كيف تداخل الان الماضي حقائق الاشياء حقيقة الجوهر، حقيقة العرب الحقائق هذه هنا الكلام كله ماذا يدخل كل شيء هنا اخواني كل شيء كما ترون كل شيء واحد لكنه كلام نظري كلام نظري ادراك الحقائق من يكشف لك, لك حقائق الاشياء الكشف الكشف الصوفي بجلس في خلوته هذا الرجل صاحب اكسير الحقائق والذي يعلم العلوم اللذنية وهذا اذا كان وصلوا الى القمر كما يقول مشاهدة هذا الزمان اذا كان هؤلاء اهل الدنيا وصلوا للقمر فنحن قد وصلنا الى رب القمر نحن نستطيع نستجد كل شيء عن طريق الكشف اجلس في خلوتك ومارس الرياضة الاشراقية الصوفية التي تتنصحها في دروس قادمة بعد ذلك تصبح متقلع على حقوق الاشياء انت مجرين وتروع المختبر وتكتشف لي وتبحث البنسالين وليتكتشف الامور وكذا الذي يعاد من والذي يسمع الادواء من والذي كل شيء هو الذي يكتشف الفكرة الصوفية فرأيتم كيف الصوفية ملأت العذب الارادي لدى الانسان بحل الامور عن طريق جلت جلستان صوفيات ويذكر ويحشش وبعد ذلك يطلع على حقائق في الأمور فيصبح العالم الرباني ولا واللجني وعلم الأولين والآخرين الجامح لحقائق العلوم والمعارف وعلى العارف السلطان العارفين وهكذا من الذي ينلاها الصوفي إنها لأمتنا كما يعني إذا كان يجوز لنا أن نمدع الاستمار فهو يجوز لنا لأن هو صد الإسلام لكن فالأمة ارتبت عن الإسلام في الحقيقة كثير منها ما رتبت عن الإسلام ارتبت عن السوفية ولو نتنا قبل الإستعمار بس انظروا إنا اسمعوا من أجدادكم ما هو حال أمتنا قبل أن يأتي الإستعمار ما هو حالها حال معطلة جهل غضاء عدم تفلقها كذا أغلبهم جليس حضرته ليكتشف الحقائق المعارف يصبح يبتحك بالرب سبحانه وتعالى او يصبح هو الرب يكتشف كل شيء حديثهنها فهنها لنحطة الامر لتنفيذ ولا فلنا اح الان جئنا اذا هم الاشاعره لا في القرآن معنا ولا في السنة معنا ولا في توحيد الشرع معنا لانهم يعطلون مرجع ولا في توحيد القدر معنا جبرية ومن هو من المعارضة؟ تريتوا بإخوانى أي شيء معنا مشي أي شيء اجتماعي مرجيان جبرية مصان يقولوا بحفظ القرآن مصل وما ذلك يأتي يقول أشارة من أهل السنة والجماعة ارجع إلى صورة أخرى. من صغائر العقائد الشعرة تكلمنا عنها قليلا ولكن لابد من التفصيل فيها وهي التحسين والتقديح. لما من حالين المشكلات الحسن يعرف بما تلقى التحسين والتقبيح عيناً ما تزن. هذا الكلام مقبول منهم يعني ممكن إذا رأت الشيء حسن وقبيح بالعالم ممكن أن ندركه لكن الطعمة الكبير عندهم فالعقل هو الذي يحسن ويقبح بمعنى بعد أن اكتشف التحسين والتقبيح فالحسن يقول عنه حلال والقبيح يقول عنه حرام إذن عندهم الرجل قاتل بالعقل إذن التحسين والتقبيح عندهم عقليا التحسين والتقبيح عندهم عقليا نعم. نعم نعم التحسين والتقبيح عنده الأشارة ماذا عند المهزلة عقليا وكذلك التأثيم الأجر والوزر ماذا كذلك عقليا كذلك عندهم الاجر والوزر عقليا ولذلك يفسرون قرره سبحانه وتعالى وما كنا معذيبين حتى نبعث رسوله ما هو الرسول عندهم؟ العقل العقل حتى الله لا يستطيع ان يفعل الا ما حسنا هو قبحه العقل كما لكرم لكم يعني الله لا يستطيع ان يفعل الغلط ويش الغلط هذا؟ من اللي بعرفنا الغلط منه؟ العقل تريدون؟ أي واضح عليك منذ الماسدين، إلا الأشاعرة كما هايتوا التحسين والتقديح عندهم شر، فالشيء لا يرفق حسنه ولا يرفق قبحه إلا بالشرع، وكذلك بعد ذلك لا يؤتم الرجل ولا يؤجر إلا بعد ورود الشرع. تبع على هذا الكلام <تصفيق> بلا شك ان المعتزله ضلالهم واضح لانهم يكتمون الناس قبل ورود الانبياء اه نعم الانسان يكتشف ان البول قبيح ويكتشف ان الماء طاهر يعني حسن حسن ويكتشف ان العادة قبيحة والعقل ويكتشف... يكتشف ذلك ويفركه لكن ان يأتي وي... ويعقد انسان قبل ورود الشرع هذا لم يرده النص وخلاف الدين المعيشة المعاشره وين مصيبتهم مدام ان الشيء تبين لنا في كلامهم على قضية الجوهر والعرض ان الشيء لا يحمل حسنا ولا قبحا الا بعد وروض الشارع فإذا احل الشارع شيئا صار قبيحا واذا حرم الشارع شيئا صار قبيحا اما قبله فالكل عندهم ماذا واحد ترتب على هذا إذا انجاز لله أن يأمر بالمنكر الذي نهى عنه قبل ذلك فيكون معروف إذا انجاز لله أن يقول للناس اظلموا بعضكم لأن الظلم لا يقرأ حسنه ولا قبحه إلا بعد ورود الشارع وإلا الظلم والعدل في حقيقتهما لأنه لا, لا يقرأ بالظلم من العدل إلا بعد ورود الشرع أن الظلم قبيح وأن العدل حسن فواضح الكلام إخواني إذا أجادوا على الله أن يأمر بالظلم فإذا أمر به صار حسنا واجودوانا هذا كلامهم كلامilleهم هذه الإنزامات ألزموه الناس، ألزموهما الأولrence بها تأقروها قالوا نعم يجوز الله إذا أمر الله به الزن صار حسنا وإذا أمر الله بالظلم الظلم صال حسنا وإذا أمر الله به الوقوق الوالدان صال حسنا وأمله آيات إن الله لا يأمر بالظلم لا يأمر بالعياة لا يأمر بالفسق إن الله عز وجل لا يأمر بالشرك هذان هت... تجعلون حقيقتهما واحدة ولكن لان التوحيد امر الشارع باذن الصراحه الشمس والشرك نهى الشارع عن فسار قبيح فصار الخلاف بينهما فقط لوجود الشارع رايت المصيبه الخامه واي وقت في هذه المواضع سترون واقعهم مثل ما رايتهم واقعهم مثل الكذب وجوهر على السلام واقع مثل عند هذا عند مشايخ هذا الزمان سنضرب امثله في الصميم لا